بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم يا ايها الذين امنوا لا تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون ان اللهم يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا يقاتلون في سبيله صفا كأنه بنيان مرصوص وإذ قال موسى لقومه يا قوم لمة ذوني وقد تعلمون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 صدق لما بين يديه من التوراة ومبشرا ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءه بالبينة قالوا قالوا هذا سحرا ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين يريدون ليطفئوا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 تحتها الانهار ومساكن طيبه في جنات عدن ذلك الفوز العظيم واخرات تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين يا أيها الذي کما قال عيسى بن مريم للحوارین من أنصار إلى الله قال الحواریون نحن أنصار الله فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة فأي اصبحوا ظاهرا